يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كيدي متين أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمْ غَيْثٌ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكبوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء, بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين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 على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساقه، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أصدارهم ترحقهم ولا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ألو تعالى يوم يكشف عن ساق يوم هذا وقت وضرط لقوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم متى يكون للمتقين عند ربهم جنات النعيم في هذا اليوم يوم القيامة يوم يكشى وأنسى وهو يوم القيامة عبر عنه بذلك بشدة هوله وما يحدث فيه من الفزع وما يكون فيه من الكروبات الشدائد تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وحمل وطيسها كشفت الحرب عن ساقها وذلك لأن من عادة الإنسان أنه إذا وقع في أمر خطير يريد التخلص منه فإنه يشمر عن ساقه يشمر عن ساقه فهذا اليوم نحصل فيه هول شديد تنكشف فيه أمور عظيمة أي يستجد الأمر بالناس هذا, هذا من معنى من معنى قوله يوم يبشر عن ساق اي يوم يستجد الأمر ويعظم الهول وكذلك في هذا اليوم يكشف الله جل وعلا عن ساقه كما في الحديث الصحيح أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه وغيره حديث صحيح من طرق لا شك فيه إن الله جل وعلا يأتي في هذا اليوم يكشه عن ساقه جل وعلا فعند ذلك يخر المؤمنون الذين كانوا يعبدونه في الدنيا ويسجدون له يخرون سجدا تعظيما لربهم سبحانه إذا كشف عن ساقه ويريد المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان في الدنيا خداعا ومكرا ويصلون تظاهرا لا إيمانا ويريدون أن يسجدوا مع المؤمنين فتتصلف ظهورهم كسياس البقر ألا يستطيعون السجود عقوبة لهم وخزيا لهم في هذا آل الموقف تتصلف ظهورهم ويدعون إلى السجود ألا يستطيعون وكذلك الكفار الذين كانوا في الدنيا اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ايضا تتصلب ظهورهم وانما يفسد لله جل وعلا المؤمنون الصادقون في ايمانهم المحافظون على الصلوات الدنيا والمحافظون على الجماعه على صلاة الجماعة أيضا الذي يتخلف عن صلاة الجماعة ولا يصليها في المسجد أيضا يصيبه تصيبه هذه العقوبة يوم القيامه خاشئة ابصارهم أي ذليلة تكون أبصارهم ذليلة من الخوف ولتزعل ترهقهم أي تغشاهم ذله في هذا الموقف ذله ومهانه خلاف المؤمنين فانهم يفرحون بهذا اليوم ويكونون اقوياء عزيزين فالأخوهم بل وقد كانوا يدعون كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يصلون فلا يصلون اصلا أو ايضا لا يصلون لكنهم لا يصلون مع الجماعة تخلفون عن صلاة الجماعة وهذا من صفات المنافقين وذلك لقوله وقد كانوا يدعون اي يسمعون النداء هيا على الصلاه اي على الفلاح فلا يجيبون الداء وهم سالمون ليس فيهم افا تمنعهم من السجود فابتلاهم الله في هذا اليوم بالخزي والعار وحرمهم من السجود اذا كشف سبحانه عن ساقه حرمهم من السجود عقوبه لهم فهذا شامل للمنافق وشامل لايثار في صلاه الجماعه من غير عذر وشامل للكافر الذي ابى ان يصلي اذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا قد كانوا يدعون إلى السجود وهم قال تعالى فذرني ذرني هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أي لا يهمك أمرهم وعنادهم وكفرهم لا يهمك هذا لأنك بلغتهم الرسالة فاترك شأنهم لي وكلهم إلي فأنا أتولى جزاءهم أنا أتولى جزاءهم ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ يرني ومن يكذب بهذا الحديث القرآن كل أمرهم إلي أتولى جزاءهم. يرني ومن يكذب بهذا الحديث أي بهذا القرآن الذي تتلوه عليهم يسمعونه ولا يؤمنون به ولا يتأثرون به اترك جزاءهم لي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون استدرجهم الله بالنعم استدرجهم بالنعم حتى يزيد طغيانهم وكفرهم ويظنون أنهم حصلوا على هذا بسبب معارضتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنهم لم ينلهم ضرر بل جاءتهم نعمة ورفا فيغتروا بذلك ويعجبوا بحالهم ثم ياخذهم الله على ذرة هذا هو الاستدراج العياذ بالله ولو انه عاجلهم بالعقوبه لكان هذا أخف عليهم لكنه جل وعلا يستدرجهم بالنعم فهذا فيه الخوف من بسط النعم اذا كان الناس على مخالفات ومعصيه ان هذا استدراج اذا بسطت النعم على الناس وهم على حال سيئه وكفر ومعاصي ومخالفات وبصرت عليهم النعم فهذا استدراج لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون انه استدراج بل يظنونه كرامه لهم قال تعالى <تصفيق> قال سبحانه وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال سبحانه وتعالى فتحنا عليهم وضواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم باوتا فإذا هم مبلسون فتح الله عليهم ابواب كل شيء مما يغريهم ويلهيهم وينسيهم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا من الله استدراج ويخشى على من بسطت عليه النعم وهو على حال المعصيه أن يكون مستدرجا حتى إذا ذرفوا بما أوفوا أخذناهم بغتة فإذا هم مجلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والآيات في آلة التي فيها الاستدراج بالنعم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ان الله يستدرجهم بل يظنونه يكرمهم ويغترون بما هم عليه لأنه هو السبب في حصول هذه النعم والعياذ بالله اما المؤمن فانه اذا عصى الله يعجل الله له العقوبه لأجل ان يمحصه ومن أجل ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى اما الكافر فان الله يملي ويستدرجه حتى يزيد في الكفر والطغيان فاذا تامن وفرح بما اعطي اخذه الله بغضا فإذا هم مبلسون ايايسون من رحمه الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم, أملي لهم اي اؤخرهم ولا اعاجلهم بالعقوبه ليزدادوا من الكهر والطغيان حتى يستد عذابهم وعقوبتهم ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولا هم عذاب مهين فالعملة هو التأخير. تأخير وعدم المعاجلة بالعقوبة ليستدى كهر الكافر لتأخيره ويبتر كهره بطول عمره وامهاله وعملي له إن كيدي متين يقول الله جل وعلا إن كيدي فالله يكيد يكيد بمعنى أنه يوصل العقوبة لمن يستحقها على وجه لا يشعوبه على وجه خذي هذا الكيد من الله سبحانه الكيد من الله أن يوصل العقوبة إلى من يستحقها على وجه خفي لا يشعر به واما الكيد من المخلوق فهو مذموم لانه جور وهو ايصال الاذى لمن لا يستحقه الكيد من الانسان مذموم لانه ايصال للاذى لمن لا يستحقه فهو ظلم واما الكيد من الله فهو عدل الكيد من الله فهو عادل منه سبحانه وتعالى فهذا فرق ما بين الكيد من الله والكيد من المخلوق إن كيدي متين أي عظيم لا يخاط به لا يخاط به إن كيدي متين قال الله جل وعلا أم تسألهم عجرا أي طمعا دنيويا على تعليمك اياهم وتبليغك اياهم هل تسالهم على ذلك طمعا دنيويا حتى يقولوا انه يريد اخذ اموالنا يريد الطمع لنفسه تسالهم اجرا على تبليغ الرساله والدعوه الى الله والانذار وتعليم الناس الخير هل الذي صدهم عنك أنك تطلب منهم أموالهم فهم من مغرم مثقلون من مغرم يعني من الغرامات المالية تحملهم إياها لمقابل أن تعلمهم؟ كلا النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل لا يسألون اجرا على تفليظهم رسالة ربهم وإنما يريدون الخير للبشرية لا يريدون من ذلك نفعا عاجلا لأنفسهم حتى يتهموا لا يريدون إلا نفع البشرية وإخراجها من الظلمات الى النور هذا مقصد الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يريدون طمع الدنيا أبدا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه الفتوحات وصارت تأتيه الغنائم والفيء، كان يصرفها في الجهاد وفي سبيل الله على الفقراء والمساكين ولا يختص منها بشيء لنفسه بل يعيش عيشة الفقراء عليه الصلاة والسلام كان يعيش عيشة الفقراء وربما يصيبه الجوع عليه الصلاة والسلام وربما يربط على بطنه الحجر من الجوع مع أنه لو أراد لملك الدنيا كلها الرسل ما جاءوا لأجل الدنيا ما جاءوا لأجل الدنيا وليست هذه مهمته والدنيا ما تساوي عندهم شيئا ابدا وإذا جاءهم شيء منها انفقوه في سبيل الله عز وجل ها هذا سبيل الرسل وسبيل خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فليسوا بمتهمين لأنهم يريدون الطمع أو يريدون الرئاسة في الأرض إنما يريدون هداية البشر إلى الخير كما قال آل فرعون لموسى وارون وتكون لكم الكبرياء في الأرض فهم موسى وارون أنهم جاءوا يريدون نزع الرئاسة وأن يترأسوا على الناس هذا اتهام باطل هذا ما يساوي شيئا عند الرسل ابدا للرئاسه ولا المال ولا الجاه ولا اي شيء ما يسوي شيء عند الله عند الرسل عليهم الصلاه والسلام وانما هذا شان الدنيئين الجشعين نزع عنه الرسل واتباع الرسل تسالهم اجرا من اجله صاروا مثقلين بدفعه لك حتى كرهوك ونفروا منك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق المال من عنده يعطي ويتالف الناس ما كان ياخذ منهم شيئا لنفسه ابدا عليه الصلاه والسلام ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون حتى ينفروا منك ويتهموك بالطمع والجشع واراده المال حاشا وكلف ام عندهم الغيب علم الغيب فهم يعرفون أن لهم العاقبة الحسنة وأنهم على الحق وأنت على الباطل أبدا العلم الغيب علمه عند الله سبحانه وتعالى إذن كيف يحكمون لأنفسهم بالرفعة والمكان والصواف ويحكمون على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كذاب وأنه ساحر وأنه شاعر وأنه وأنه هل اطلعوا على علم الغيب عرضوا صوابهم وخطأوا الرسول صلى الله عليه وسلم كلا عندهم الغيب فهم يكتبون كل هذه الأمور منتفية ليس لهم عذر عند الله سبحانه ولم يبقى إلا العناد والتكبر والاستكبار على طاعه الله سبحانه وتعالى ثم إن الله سبحانه وتعالى وجه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر على على ما يلاقيه منه يصبر على ما يلاقيه منهم لأن الفرج قريب والعاقبة للمتقين اصبر لحكم ربك اصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا قبل أن يؤمر بالجهاد هذا يوم كان ينكى مامور في تبليغ الرسالة فقط والدعوة إلى الله ولم يمر بالجهاد إلا بعد الهجرة اصبر لحكم ربي انتظر ولا تكن كصاحب الحوت صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام يونس بن متع عليه الصلاة والسلام فإنه لما دعا قومه وآذوه ولم يستجيبوا له ولم تنزل عليهم عقوبة فإنه لم يصبح بل خرج من بينهم وذهب تركهم ولم يصبح فلا تكن كصاحب الحوت وهو يونس وذنون ذنون يعني صاحب الحوت لأن النون هي الحوت ولا تكن صاحب الفود الذي فر من قومه ولم يصبر على اذائه فلما فر ركب السفينه البحر فلما ركب السفينه ثقلت بهم وكادوا يغرقوا فقالوا معنا مذنب من هو قرع القرعه فخرجت القرعه على نبي الله يونس عليه السلام خرجت عليه القرعه فالقوه في البحر لتخف السفينه فالتقمه الحوت لما القوه التقمه الحوت ابتلى وامتحان التقمه الحوت وهو مليم أي مذنب لما اتقمه الحوت واصابه الغم في بطن الحوت لجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فاعترف بذنبه نادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت توسل إلى الله بالتوحيد سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من القنف وكذلك ننجي المؤمنين الآية الأخرى فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين في وقت الرخاء للذي في بطنه إلى يوم يوم ولكن الله انجاه بسبب انهم سبقت له الطاعه لله عز كان من المسبحين فانجاه الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشده ولولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه الى يوم يبعث أن الله سبحانه وتعالى بصلاته وتسبيحه في حالة الرخاء إذ نادى وهو مكظوم نادى ربه ماذا قال قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في الظلمات ظلمة ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن بطن الحوت والامواج من فوقه وسمع الله صوته من فوق سبع سماوات سمع نداءه سبحانه وتعالى ودعاءه فاستجاب له استجاب له اذ نادى وهو مقذوم اي مغتم مقذوم يعني مهتم مغتم مشتد به الامر دعا ربه سبحانه وتعالى اذ نادى وهو مطلوب ثم ادركته رحمه الله سبحانه وتعالى فقذفه الحوت في العراق يعني في الارض الواسعه وهو سقيم متهرية الجلد متهرية الجلد بعد كونه في الحوت فيه آلام وجروح فأنبت الله عليه شجرة من يقطين بثنا عليه شجرة من يقطين لأن لا يقع عليه الزباب تحت من الزباب وتضله حتى يتكامل جلده تصف بشرته رحمة من الله سبحانه وتعالى ولا تكن تصاحب البُط نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه رحمة من الله سبحانه وتعالى وإجابة لدعوته لنبد في العراء يعني في الأرض الصحراء بدون الظل وبدون حمايه فعند ذلك يشتد عليه الامر اشد من يوم كان في بطن الحوت ولكن الله استدركه برحمته سبحانه وعنايته ولطف به لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وترك لكن الله لم يتركه لما نبذ بالعراء بل إنه لطف به ورحمه حتى تعافى ثم تاب الله عليه مما حصل منه تاب عليه واجتباه واختار نبيا ورجع إلى قومه فدعاه الى الله فأسلموا دعاه من الله وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين هذه قصه نبي الله يونس عليه الصلاه والسلام فالله جل وعلا نهى نبيه ان يقطع الصبر تحصل له العقوبه كما حصلت لاخيه يونس عليه السلام اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكلوم لولا ان تدارسه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه اي اختاره. اختاره وعاد له الكرامه والتوبه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين عادت له كرامته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وأيضا قومه أسلموا وامنوا أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فامنوا أمتعناهم إلى حين ثم قال سبحانه وتعالى حاكيا لحالة المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسمعون القرآن أنهم يحقدون عليه إذا قرأ القرآن ويرمونه بأبصارهم يرمونه بأبصارهم نظرة الغضب نظرة الغضب والشفق ويتكلمون بألفنتهم ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كبروا ليزلقونك بأبصارهم لَيُسْقِطُونَكَ ليسقطونك بأبصارهم مِنْ من غَضَبِهِمْ غضبهم وَقِيلَ وقيل ليزلقونك بأبصارهم ليصيبونك بالعين والعين حق العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد فيصيبونك بعيونهم إذا سمعوك تتلو هذا القرآن العظيم الذي أعجزهم وأفحمهم ببلاغته وقوته وجزالته أفحمهم فحسد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أي القرآن فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن العظيم فالله أنكر عليهم فخلحهم في هذا وان يكاد الذين كفروا لنزقونك أي ليصيبونك أو ليسقطونك من الشفط من الشك عليك ويرمونك بأبصارهم ينظرون إليك نظرة الغضب لما سمعوا الذكر السبب انهم لما سمعوا القرآن حصل منهم هذا الموقف المخزي، لكن يقولون إنه لمجنون هذا كلام جنين القرآن يصيرون بأنه كلام مجنون شكو كيف بلغ بهم الاستكبار وصفوا كلام الله جل وعلا بأنه كلام مجنون سأل الله العافية ولا تظنوا أن هذا انتهى مع الكفار الأولين هذا مستمر مع الكفار إلى يوم القيامة ينظرون إلى القرآن هذه النظرة هذه النبره المخجرة ويحتقرون القرآن احتقرون الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر كادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفا أنقبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا فهذا موقفهم دائما وابد مع القران ومع النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنكم ببعيد ما حصل في العام الماضي أو الذي قبله من السخية بالرسول صلى الله عليه وسلم ورسمه بصوره بشعه بشعة وأنه مخرب وأنه وأنه قد تال للناس وأنه إلى آخره هذا موقفهم من الرسول والقرآن دائما ووابلا ليزرقون كذي أبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم لمجنون لا تواقلوا لا تواقلوا لأنه مجنون والمجنون لا يواقل وهذا كما في أول السورة ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا ما ذكروا الله في أول السورة ذكروا في ختامها أن ما زالوا يصحون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من أجل أن يهونوا من شأنه ويصدوا عنه وينفروا عنه ولكن هل, هل يضرون الرسول هل يضرون القرآن ابدا إنما يضرون أنفسهم ويحرمون أنفسهم وقد يضرون من اضطر بهم وصدقهم وافتتن بهم يضرون إنما المؤمنون الصادقون لا يضرهم هذا ولا بل يزيدهم هذا ايمانا بالرسول فصديقا له وإذا قرأ المسلم القرآن وشاف مواقف المشركين والكفار من هذه الدعوة من أول مهدها إلى الآن اطمعنا على أن هذا الحيد لا يؤثر في الحق شيئا وَإِنَّمَا يَرْجِعُ وَبَالُهُ عَلَيْهِمْ فَلِلَّهِ الْحَمْلُ وَالْمِنَّةُ وَبِهَذَا انْتَهَ انتهى تفسير هذه السورة العظيمة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك سماحت الوالد يقول السائل هل يفهم من قول الله من قول الله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفخلون على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والسنة والدعوة إلى الله إذا كانت داعية فقيرا أو متفرغا لذلك إذا كان ما يدعو ولا يعلم القرآن إلا بالأجرة التعلم شيء آخر لكن إذا كان لا يدعو إلى الله إلا بالأجرة فهذا لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه ويريد المال هذا لا يجوز انه يأخذ إجرة من الناس أما أن ولي الأمر يعطيه شيء من الراتب ليستعين به ويتفرغ للدعوه إلى الله هذا ليس اجره هذا رزق من بيت المال وبيت المال إنما جعل لأجل المشاريع الخيرية من التعليم ومن القضاء والفتوى والدعوه الى الله سبحانه وتعالى هذه بيت المال من مشاريع بيت المال فلا, فلا إثم عليه ذلك الرزق من بيت المال ليس اجره وانما هو اعانه للقيام بهذه المهام العظيمه ففي فرق بين الأجرة وبين الاعانه من بيت المال نعم صلى الله اما على التعليم لا بس على تعليم القران لا بس سوق الاجراء عليه وعلى الرقيه ابي لكن على الدعوه نعم صلى عليكم ورحمه الوالد يقول السائل رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس متى وقد أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الايات فما المراد بهذا الحديث المراد واضح المراد واضح لا تفاضل بين الانبياء إن قال صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بين الأنبياء فإذا ذكر يونس أو غيره من باب التنفس له هذا لا يجوز. اما اذا ذكر تفاضل الانبياء من باب التحدث بنعمه الله فلا باس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فاذا ذكر هذا من باب التحدث لنعمه الله فلا باس اما اذا ذكر من باب التفاخر والتفاضل وتنقص المفضول فهذا لا يجوز فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن مكه إذا كان هذا من باب التنقص ليونس عليه السلام نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق يقول الساخ من أي الصفات صفات الذات الساخ من صفات الذات صفات الله الذاتية نعم مثل الوجه مثل اليد نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله يقول هل المراد بفوت الصلاة أي صلاة الجماعة أم المراد فوات وقت الصلاة وخروج وقتها من فوت الصلاة فوتها وتعمد إخراجها عن الوقت حبط عمله يدل على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا أنه يقفر ويرتد فعليه التوبة من جديد فالمراد من فاتته صلاة العصر أي فوت وقتها متعمدا أما لو نام لو نام أو نسي فلا حرج عليه يقضيها ولا ان نسي صلاة او نام عنها فليصلها إذا يكرها لا تفارة لها إلا ذلك لكن من تعمد إخراجها عن وقتها فهو يكفّر بهذا عليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. حسّ الله عليكم سماح توارد يقول السائل ما هو آخر وقت لإدراك تكبيرة الإحرام؟ نعم. يقول حسّ الله عليكم ما هو آخر ما هو آخر وقت لإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة السرية والجهرية؟ إذا حضرتها مع الامام أدركتها وأما اذا كبر الامام منذ ما حضرت أتت كثيرة نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يقول هل في ذلك إثبات صفة الظل لله تعالى وما المانع من ذلك ما المانع من ذلك فيه إثبات الظل لله سبحانه وتعالى نعم فيه إثبات أيضاً ظل العرش العرش له ظل الصدقة لها ظل يوم القيامة تظل لصاحبها نعم أحسن الله إليكم سباحت الوالد يقول السائل لم أدفع زكاة الفطر في رمضان لأنه لا يوجد معي مال يقول أحسن الله لم أدفع زكاة الفطر في رمضان لأنه لا يوجد معي مال ولي راتب ولكني اصرفه في خمسة أيام فهل علي شيء؟ إذا كنت لم تخرجها لأنك عاجز ليس عليك شيء أما إذا كنت قادر على إخراجها لكنك لم تخرجها من باب التكاسل أو النسيان فإنك أو تقضيها لازم من قضايا نعم نعم نعم سلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ذهبت الى المسجد الحرام بمكه ووجدت اناسا يدعون الاولياء والصالحين من دون الله ويقولون تستشفع بهم فما الواجب علي تجاههم تعلمهم الواجب أن تعلمهم ان هذا لا يجوز ودعاء الاولياء والصالحين شرك أو باستشفاع هذا الشرك شرك بالله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فدعوة غير الله شرك وليس هو من باب استشفاع وإنما هو الشرك الصريح فأنت تعذمهم وتخبرهم بأن فعلهم هذا شرك وليس هو استشفاع نعم صلى الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل هل يستدل بقوله تعالى يوم يمشي عن ساق على كفر تارك الصلاة على إيش؟ على كفر تارك الصلاة؟ استدل بني على عقوبته يوم القيامة. استدل بني على عقوبته يوم القيامة. عليه أن يتوب إلى الله إذا كان يتهاون في الجماعة. يتوب الى الله ويحافظ على صلاة الجماعة لعله يدركه. تبهيك وعلي العقوبة نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل من كان مقصرا في الطاعة ولم يسارع إلى فعل الخيرات وقد أتاه الله تعالى من النعم فهل يعتبر هذا استدراج لهذا الشخص نوع من الاستدراج نعم يعتبر هذا نوعا من الاستدراج عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى نعم صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هي أفضل الصدقات التي يقدمها المسلم في الدنيا قبل وفاته؟ صدقة على المحتاجين على المحتاجين والفقراء والمساكين. هذا هذا أفضل الصدقة على المحتاج من الناس من المسلمين. نعم. صلوا عليكم سماحت الوالد يقول السائل كيف نجمع بين الآيات والأحاديث التي تذكر بأن المؤمنين يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر وبين الآيات والأحاديث الأخرى التي تذكر أن الناس جميعا في ذلك اليوم يصيبهم من الخوف والفزع حتى الأنبياء عليهم السلام يزول حزن يزول ولكن الكفار حزن يدوم ولا يزول أما المؤمن يصيبه الفزع لكن يزول هذا ويأتيه الفرح والسرور نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل: ستر اليدين في الصلاة واجب فهل ستر الوجه كذلك واجب بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء نعم واجب ستر الوجه عن الرجال ستر الوجه عن الرجال واجب في الصلاة وفي غيرها. ما هم من خصائص الصلاة بل يجب عليها ستر وجهها عن الرجال في الصلاة وفي غيرها ولا تكشفه إلا إذا لم يكن عندها أو ليست بحظرة رجال غير محالي وكذلك ستر الكفين وإن كان فيه خلاف ستر الكفين في الصلاة فيه خلاف لكن الصحيح أنه يجب أيضا نعم صلى الله عليكم سباحة الوالد يقول السائل. توفيت امراه ولها ابناء وبنات وليس لها زوج ولها اخوان واخوان يطالبون بحقهم من الارث فهل لهم حق فيه راجعون المحكمة الشرعيه راجعون القاضي والقاضي ينظر في مسالهها نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل نحن مجموعه تتاخر عن صلاه الجماعه في بعض الأوقات عند الذهاب إلى الدروس العلمية بسبب زحام الطريق نحن يقول احسن عليكم نحن مجموعة تتأخر عن صلاة الجماعة في بعض الأوقات عند الذهاب إلى الدروس العلمية بسبب زحام الطريق فهل علينا اثم إذا عرض لكم زحام أخركم عن صلاة الجماعة فانتم معذور إذا وصلتم تصلون الجماعة ثم تستمعون للدرس وأنتم معذورون في هذا نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم رفع اليدين في دعاء النوازل والقنوت في أثناء الصلاة نعم رفع اليدين في القنوت في النوازل. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه نعم. صلى الله عليكم صلاحه الوالد يقول السائل هل صفه التردد ثابته لله تعالى التردد ما, ما هو على الله تردد العبد مثل تردد العبد انما ما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قول روح عبدي المؤمن فسره بقوله يكره الموت واكره مشاءته فمعنى التردد من الله هنا كراهه ما يكرهه عبده المؤمن نعم آخر الحديث يفسر اوله نعم نسال الله اليكم الوالد يقول السائل المراه الحامل إذا تعبت احيانا هل يجوز لها أن تصلي الفريضه وهي جالسه أو على كرسي نعم هل تحتاج الى الصلاه يالسه على الكرسي بسبب الحمل أي عدوره نعم أحسى عليكم سماحه الوالد يقول السائل تسميه المولود هل هي من حق الزوج أو من حق الزوجة أو من كليهما تسميه المولود من حق الأب حق أبي هو الذي يسميه الاسم. ويعفو عنه يذبح عنه العقيقة هذا من حقوق الولد على والده على أبيه نعم أحسن سماحه سماحة الوالد يقول السائل ما حكم وضع نغمة الجوال على صوت أذان أو صوت إقامة أو قراءة أو دعاء حيث إن البعض يقول إنها أهول من نغمة الموسيقى يعني ولا هنا غير الموسيقى ولا القرآن أو الذكر هنا والحمد لله هنا منبهات غير الموسيقى ولا يوضع الذكر والقرآن لأجل التنبيه فقط هذا إهانة للقرآن إهانة للقرآن وكم شغل المصلين بهذه الأصوات التي تنبعث من جوالاتهم أثناء الصلاة تجد هذا يقنط وهذا يصيح وهذا يقرأ يشوش على الناس يضع منبه خط صاح حبيب يشعر به هو ولا يمتد صوته على الناس نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في الحدث على الزهد في الحياة في الدنيا وفيه يابنا طريق آخر وهو أن يضع على الصمت. فإذا سلم يشوف من اللي يكلمه يرتس من الرقم على الجوال ويعرف من الذي يكلمه بدون صوت وبدون إزعاج نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين الأحاديث الوالدة في الحث على الزهد في الدنيا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وعلى الزهد يكون في المأكل والمشرب والملبس والمركب ان في جميع المال الزهد والتواضع وعدم الكبر وعدم الانشغال ب عدم الانشغال بالفضولات التي لا يحتاج اليها لا يشغل وقته بالاشياء الزائده عن حاجته بل لأنه يجعل طلب الرزق لكن لا, ي... لا ي... يستغرق كل الوقت مع طلب الدنيا هذا هو الاعتدال وهذا هو الزهد ليس الزهد أن تترك الدنيا ولا تستعمل منها شيء ولا تتزوج ولا تطلب الرزق ولا... هذا هو الزهد هذا ما نهي عنه الرزق وتزوج وأنفق والحمد لله لكن الانشغال بالمال حتى عن الطاعات وعن صلاة الجماعة وعن هذا هو المنهي عنه لا تلهكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل, يست... هل... هل تقرأوا الآية وهي قول الله تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم هل تسرع قراءتها وتكرارها على المصاب بالعين لا باس لا باس بذلك تقرا على المصاب بالعين نعم وتقرا عليه بصوره الناس من شر حازم اذا حسد نعم نسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وردت فيها هذه يطوي بعضها بعضها ويدل على سنية قراءتها في هذا اليوم نعم أحسن الله إليكم الوارد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك؟ فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قال فقد ادى شكر يومه واضح حديث واضح ما في غموض فيه, فيه استعباب ان يقول هذه الكلمه في الصباح والمسار يحصل على شكر الله سبحانه وتعالى في يومه نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ورد في دعاء القنوت اللهم مثعنا بأسماعنا وأبخارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يقول ما المراجب هذا الدعاء ما تعرف الأسماع والأقصاء تعرف بصارك ولا تعرف سمع وأما القوات تقيلة هي الأسنان التي تأكل بها الطعام نعم صلى الله إليكم السماحة الوالد يقول السائل هل يجوز شراء السيارة لطالب علم من أموال الزكاة يقول أحسن الله اليكم هل يجوز شراء السيارة لطالب علم من أموال الزكاة علما بانه يستخدمها فيما يعينه على طلب العلم ويستخدمها أيضا في أموره الخاصة الفقير يعطى ما يحتاج من مستان وشراء كتب علمية وسيارة يستخدمها لحوائجه هل من حاجاته الضرورية أبس نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول أيضا يزوج أيضا يزوج لأن الزواج من حاجاتها الضرورية نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل ما هي أفضل وأصح المختصرات لتفسير ابن كثير تفسير ابن كثير ما يحتاج إلى مختصرات هو مختصر واضح ألاحظ أن تبلغ على اختصارات ولا أحسن فيها أيضا لو ترد هو مختصر وواضح ولله الحمد نعم أحسن الله إليكم الوارد تقول السائلة امرأة تريد أن تعمل في محل لتأجير المسجلات م? تقول أحسن الله امرأة تريد أن تعمل في محل لتأجير المسجلات والأشرطة وما يحتاجه أصحاب حفلات الزواج فهل يجوز لها العمل؟ في هذا المحل وهو يبيع الأناشيد والأغاني لا لا ما لها هذا الأغاني الأناشيد من الأغاني قسم من الأغاني لا يجوز لها ولا شرطها أن يدخلها ما يدخلها من من المحلورات تتجنب هذا العمل تطلب الرزق غيره نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما صحة قول القائل نظم القرآن والذي سمى القران نظما ما هو نظم بمعنى شعر نظم القران تاليف كلماته وآياته مراد به التأليف ما هو بنفس نظم, نظم الشعر لا نعم السلام عليكم سبحانه الوالد يقول السائل اذا قمت من نوم ليل ناقض للوضوء ولم اغسل يداي ثلاثا وتوضات وصليت ثم اثناء الصلاه تذكرت ذلك فماذا افعل غسل اليدين من اجل قيام الليل هذا واجب عند الجمهور هذا واجب لكن إذا نسيته وانت غسلت يديك من كلها ولم يبقى منها شيء للوضوء انما نسيتا أن تغسلها في البدايه الثلاثه اللي هي خارج الوضوء خارج الوضوء هذا فات محل صلاتك صحيحه وولوك صحيح ان شاء الله نعم السلام عليكم ورحمه يقول السائل اذا حضرت الجنازه الى المقبره بعد الصلاه عليها في المسجد وهناك جماعه في المقبره لم يصلوا عليها في المسجد فايهما افضل لهم يصلون عليها قبل الدفن ام بعد الدفن لا قبل الدفن اذا ام كن صل... يصلون عليها قبل الدفن او افضل نعم السلام عليكم ورحمه يقول السائل اذن المؤذن في رمضان لصلاه المغرب قبل الوقت بعشر دقائق ثم تنبه لذلك وتوقف عن اكمال الاذان وافطر بعض ثم الناس ثم يقول احصريكم ثم تنبه لذلك وتوقف عن اكمال الاذان نعم. وافطر بعض الناس فما الواجب على المؤذن وما الواجب على من افطر المؤذن ما عليه وتوقف، واما من افطر هذه الخطا لانه افطر قبل أروى الشمس عليه إنه يقضي هذا اليوم نعم. الله عليكم صباح الوالد يقول السائل هل يصاب الإنسان بالعين في أمور الدنيا؟ كمن في أمور الدين؟ فمن كان معروفا بالمحافظة على صيام النوافل؟ نعم. يقول أصلي عليكم هل يصاب الإنسان بالعين في أمور الدنيا؟ هل يصاب الإنسان بالعين في أمور الدين؟ من كان معروفا بالمحافظة على قيام النوافل او بقيام الليل هذا من الوساوس يتركوا الانساء يترون ولا حاسدين على قيام الليل لان هذا يتعبهم ولا يبونه. لا يبونه ولا يغطونوا على هذا لكن هذا وسواس يتركه ويستمر على العمل الصالح قيام الليل. ولا اعتاده من الخير ولا يخشى من الناس انهم يصيبون نعم. فالله إليك يقول السائل يقول بعض الناس اليوم إن الذي يصيبنا من قلة نزول الأمطار والعقوبات التي تحصل لنا إن هذا ليس بسبب الذنوب والمعاصي بدليل أن الكفار أكثر منا ذنوبا ومعاصي ومع هذا فهم يعيشون في رغد من العيش هذا على جهله وعلى أنه لا يعرف القرآن لو ولا يتدبر القرآن ذكر انهم مستدرجون بالنعم وأن المؤمنين يمحصون في بالمصائب وبي... يمحصون وتكفر عنهم سيئاته هذا ما يفهم الا انها ملحد والعيال كلهم نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل تجوز الصلاة في مسجد؟ كان فيه مظاهر شركية ها؟ يقول الله عليكم هل تجوز الصلاة في مسجد كان فيه مظاهر شركية قبل سنوات علما أنه ليس فيه قبر إذا زالت منه المظاهر الشركية الحمد لله زال المحلور فيه. نعم احصلا عليكم سباحة الوالد يقول السائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ديناب من السباك فهل يعتبر الفيل ووحيد القرن داسل في ذلك حيث إن بعضهم يقول يجوز أكل الفيل لأنه ليس بسبع فقد اختل قيد من أسباب التحريم إذا كان يفترس لنابه فهو سبع إذا كان لا يفترس لنابه فإنه ليس بسبع لكن إذا كان من الخبائث فلا يغفر من الخبائف الذي يعتبر من الخبايا لا يُكل منه الشمار ومن اللغل نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم أكل النيس وهو كبير القناطع هذا على خلاف القنف ولا يُكل أو لا يُكل تركه لا سكن نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكرتم ما الله عليكم ما يتعلق بكلام الكفار المستمر على الانبياء وسبهم لهم فهل يدخل في هذا سبهم لورثه الانبياء وهم العلماء حيث كثر الكلام فيهم فما توجيهكم في ذلك نعم إيه لهم نصيب من هذا لانهم ما سبوهم لأشخاصهم ولا ولا لسبب بينهم أو خطا حصل منهم إنما سبوهم لاتباعهم للأنبياء واخذهم العلم الشرعي فينالهم من الذم ما, ما, ما ينالهم من هذه. الله جل وعلا قال فلئن سالتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب كل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيماني. هذا من الاستهزة بآيات الله لأن العلماء هم حملت القرآن وهم حملت آيات الله فإذا كان يبغضهم ويصبهم من أجل هذا فإنه يخشى عليه من الرد. أما إذا كان بينه وبينهم عداوه ولا أنهم أصابوها واخطأوا عليه شيء يوم، نعم أست الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة نذرت لله تعالى إن رزقها الله بولد، وقد رزقها الله الولد، أن تصوم سنة كاملة، وأن تسأل المال من سبعة بيوت، وأن تسأل المال من سبعة بيوت، وأن تطعم سبعين بيتا خبزا عليه دبس، فهل؟ يجب عليها الوفاء بندرها؟ تسأل المال؟ تسأل المال من سبعة بيوت. شمعنى هذا؟ تسأل المال من سبعة بيوت. تشهر يعني سبعة بيوت. عليها أن تكتب سؤالاً وتسله للفتا أن يروه. إن شاء الله. نعم. عليكم صباح الوالد يقول السائل بعض الأئمة ينقي في اليوم السابع عشر من رمضان. كلمة عن غزوة بدر العظمى أو يخطب, خطبة جمعة أو يخطب خطبة جمعة عنها فما حكم هذا الفعل لا بأسف إذا كان هذا من باب التذكير للناس وشكر نعمة الله عز وجل أما إذا كان هذا يعتقده من باب الاحتفال وأن هذا السنة إذا كان يعتقد أن هذا السنة وأنهم مباد بالاحتفال هذا ليس احتفال بهذه المناسبه نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما معنى قول واجعلها الوالده منا في دعاء القنوط اجعلها فاقيها الى, الى الموت اجعلها الوالده منا اي افتها لنا الى الموت نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل ثبت من صفات الله تعالى أن الله تعالى يمشي الذي ثبت في القرآن يأتي ويجيء سبحانه وتعالى من المشي ما ما عرف شيء من هذا نعم أحسى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائعة كيف يشاء ويجي يوم القيامة كيف يشاء ولا نغسره بأنه يمشي أو أنه نعم الله على وقال أحسى الله وسلم سماحة الوالد يقول السائعة إذا أقام المؤذن للصلاة وأنا في الركعه الثانية فهل أقطع الصلاة أحسن اللي تخففها تكملها أحسن لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم ماذا منك لآخرها تخففها وأكملها الحمد لله نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل من رضع من امرأة فهل يجوز لأخيه أن يتزوج ابنتها يقول احصل عليكم ليكم من رضع من امرأة رضع نعم فهل يجوز لأخيه أن يتزوج ابنتها ما بينه بينها رضاعا وليس من علامها من الرضاع وهي نبية من أثنانها الصلاة عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز أن أسافر بعمتي ومعها ابنتها البالغة نعم يقول الله عليكم هل يجوز أن أسافر بعمتي ومعها ابنتها البالغة لا لا يجوز لأن البالغة تحتاج إلى محرم وأنت لست محرما له نعم الحصالة عليكم سماحت الوالد يقول السائل يقول بعض الناس اليوم إن كثيرا من الصحابة جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل وقتلوا شهداء وبعضهم لم يصلي ولم يصم ولم يطلبوا العلم فما حكم الجهاد في مثل هذا الزمان بعضهم هم ايش يقصد بعض الصحابة يعني نعم نقصد الصحابة يقصدوا الصحابة السبب ماذا ادرار من هو اللي ما صلى ولا صام ولا, ولا طلب العلم من الصحابة ولا كلام يعني رجم بالغير نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما ورد في قول الله تعالى عن نبيه يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وفي الآية الأخرى قال تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يقول كيف نجمع بين الآيتين من الآية يكررها جبل الكلام نوله يقول احسال لكم يقول الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ويقول تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا نبيا ال... هو لا نبيا لا نبيا بالعراق وهو منهم وأخطأ في له الآية الثانية وحط بينهم بسبب بس انتعار بسبب تركيبه هو ولا بينهم نعم انت حسب الله تعالى علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين